Book 2 27 27 في الفندق الوصول في الفندق الوصول كيف سوبالي اوتاخي خوم ار gaqvt عندكم غرفه خاليه عندكم غرفه خاليه اوتاخي ماكس تاجاوشنولي لقد حجزت عندكم غرفه لقد حجزت عندكم غرفه تشيمي جواريا ميليري اسمي ميلر اسمي ميلر. ارتا دجيلياني وتاخي سرير واحد. احتاج لغرفة سرير واحد. اورا دجيلياني اوتاخي مچيردبا. احتاج لي غرفه سريرين. أوتاخي كم سعر الغرفة لليلة كم <سعر> الغرفة لليلة اوتاخي ميندا غرفة مع حمام بانيو اريد غرفة مع حمام بانيو اريد غرفة, اريد غرفة مع حمام دوش أريد غرفة مع حمام دوش ش لاء تخف <تصفيق> ناخ أي يمكن أرى الغة أي يمكن أراء الغرفة أرسك أ أيجد هنا موقف سيارات جد هنا موقف سيارات؟ Aris هنا خزينة Atujad hunna هنا خزينة Atujad hunna khazinet amanat Aris ak Faxi Ayujad hunna انا اخذ الغرفه جيد انا اخذ الغرفة أي <سؤال> كاسا هنا المفاتيح هنا المفاتيح اي تشيمي بارغي هنا امتعتي <سؤال> هنا امتعتي رومل ساتسيا متى يكون الافطار متى يكون الافطار روميل متى يكون الغداء متى يكون الغداء متى يكون العشاء متى يكون العشاء